م ؤ س س ة أ ج ن ا د تقدم قد ت س م ى واستطال وذور ا ل أ م ج د طال ما تولى ما توانى باذلا نفسا ومالا طار للهيجا ش ه ا ف ا يلهب ي ا ل أ ر ض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالا صيانا جرد س ي ف و ص ل الله وجال خيل كبر مسريجا جهاد يملا الدنيا صيادا باقتحام وانغماس مزاق الاعداء حالا ق ا ي د ا للزحف يمضي موكب النور تتلى فاذا سمع واستطال ودور الامجاد طال ما تولى ما توانى باذلا نفسا وامانا طار للهيجا شهابا يلهب ي الارض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنانا الخصراب <تصفيق> يمتطي الصلب ة ما جال في جموع غارقات أ ل ه ا بساح اشتعالا من بعد عين غادر قد تسم واستطل ودور ا ل أ م ج ا د طالما و و ل ى مات وانا باذيلا نفسا وامانا طار للهيجا شهابا يلهب ي الارض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنانا حباد القوم رجالا حب د وأسودا وشبالا, وشبالا طابو وامتثال عشرا ل م ت ن ا ب و ا جنة ا ل خلالا د م ا و اقتداء و ا م ت ث ا ل عناق ا ل م و ت فنالوا جنه الخلدي منانا ا قد سماء ودور سماء الأمجاد استطال طال مات ولا ذيلا للهيجة طرى للهي الأرض في غبار الحرب ونبا نفسا يلهيب يبدو في شهافا اشتعالا مثل بدر حتى سمى واستطال ودور ا ل ا م ج د طال ما تولى ما توانى باذلا نفسا و م ا ل ا طار للهيجا شهابا يلهب ي الارض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر ي ت ل ا ن ا